وصل اللهما وسلّم وجزّ وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من احتجّ بحديثه واستنّ بسنّته وقُتَف أثره إلى يوم الدين. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الأخوة الفضلاء وأيت والأخوات الفاضلات وطبت وطاب مشاركم وتبوأت جميعا من الجنة منزلة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة نحن الليلة على موعد مع الدرس السادس من دروس الإيمان بالقدر كركن سادس من أركان الإيمان بالله جل وعلا وما زلنا نفند الشبهات لفرق الضلال في هذا الباب الخطير الكبير وما زال حديثنا متواصلا بحول الله وطوله ومدده في الرد على الجبرية الذين يزعمون أن العباد مجبورون مقهورون مقسورون أو بلغة العصر مسيرون لا قدرة لهم ولا اختيار ولا إرادة وأن تعذيب الله لهم على كفرهم أو على معاصيهم وذنوبهم أو على الشر الواقع منهم إنما هو ظلم من الله لهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا لأن الله هكذا يقولون لأن الله تعالى هو خالق الشر فالشر مخلوق له ومفعول له فهو خلقه وفعله وإرادته ووقع أيضا بإرادته ولقد فنت ورددت أدلة هذه الفرقة الضالة من الجبرية الجفاه الغلاه رددت باطلهم في المحاضرة الماضية بالدليل وبينت أن كل ما ينسب إلى الملك الجليل فهو خير فالشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه سبحانه فإن نسب إليه لا يصير شرا بحاله فالشر ما صار شرا إلا لانقطاع نسبته وإضافته إليه سبحانه فإذا نسب إليه صار خيرا فالشر لو أضيف إليه تبارك وتعالى باعتبار أنه سبحانه خالق الخير والشر الشر حينئذ بالنسبة للعبد شر وهو مخلوق لله لا ننكو ذلك مخلوق لله قضاءا وقدرا وخلقا بعدله وحكمته وهذا الشر لا يضاف إلى الله تعالى إرادة ولا محبة ولا صفة ولا اسما فإنه سبحانه لا يريد إلا الخير ولا يحب إلا الخير ولا يفعل شرا ولا يوصف بالشر ولا يسمى باسمه فالشر في بعض مخلوقاته لا في فعله وخلقه، فالشر في بعض مخلوقاته لا في فعله وخلقه تبارك وتعالى. فخلقه وفعله وقضائه وقدره كله خير فالله جل وعلا هو العليم الحكيم الذي لا يخلق شيئا عبثا ولا يفعل شيئا بغير حكمة بل خلقه وأفعاله وقضائه وقدره كله صادرا عن حكمة بالغة لأجلها خلق ولأجلها فعل فإن نفينا عن العاقل من البشر أن يفعل لغير حكمة أو أن يقول لغير حكمة أو لغير مصلحة فكيف تنفى الحكمة عن فعل وخالق البشر جل جلاله فكل أفعال الله خير فالله خالق الخير والشر فإن نسب إلى الله تبارك وتعالى صار خيرا لأنه كما ذكرت تحقيق المسألة أن الشر نوعان شر محض حقيقي مطلق وهذا لا يكون في الوجود بحال فإن صار في الوجود انتقل إلى النوع الثاني من نوعي الشر ألا هو الشر النسبي الإضافي فهو شر من وجه وخير من وجه شر من حال أو من كوني نسبتي إلى العبد لكنه إن نسب إلى الله تبارك وتعالى فهو الخير كل الخير لأنه بعدله وحكمته تبارك وتعالى لا يقدر إلا الخير فإن غابت الحكمة عن هذا الذي وقع الشر إليه من العباد فلا ينبغي لغياب الحكمة عن البشر أن ينفي الحكمة من فعل رب البشر فالله سبحانه وتعالى إن لم يطلع خلقه وعباده على الحكمة من فعله وخلقه وقضائه وقدره ليس معنى ذلك أن الله فعل وخلق وقدر وقضى بغير حكمة وبغير مصلحة فلله الحكمة البالغة والحجة الدامغة لا يفعل إلا لحكمة ولم يخلق شيئا عبثا ولم يقدر شيئا بغير حكمة أو مصلحة أو منفع رضح المسألة فإن شغب شغب الجبري نتفق معكم أن الله لا يخلق عبثا ولا يفعل إلا لحكمة فأي حكمة يا أخي في خلق إبليس وهو رأس الشر أي حكمة في خلق إبليس وهو رأس الشر أي حكمة في خلق جنوده والجواب من ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في خلق إبليس من الحكم ما لا يعلمه إلا الله فمنها كما ذكرت في الأسبوع الماضي في حكمتين اثنتين ذكرت حكمتين اثنتين فمنها من هذه الحكم أن الله تبارك وتعالى يكمل لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة عدو الله وحزبه ومخالفته ومراغمته في الله وإغاظته وإغاظة أوليائه والاستعاذة به سبحانه وتعالى منه أي من إبليس واللجئ إليه أن يعيدهم من شره وكيده فترتب لهم على ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية ما لم يحصل بدونه أي بدون خلق الله للشيطان واضح هذه الحكمة الأولى من كلادن القيم رحمه الله عز وجل ومنها أي من هذه الحكم خوف الملائكة والمؤمنين من ذنبهم بعدما شاهدوا من حال إبليس ما شاهدوه خوف الملائكة والمؤمنين من ذنبهم بعدما شاهدوا من حال إبليس ما شاهدوه ولا ريب أن الملائكة لما شاهدوا أن الله عز وجل قد طربه من رحمته لكبره ولذنبه ولعصيانه حصلت لهم عبودية أخرى للرب تبارك وتعالى وخضوع آخر وخوف آخر كما هو المشاهد من حال عبد الملك إذا من حال عبيد الملك إذا رأوا الملك قد أهان أحد عبيده الإهانة التي بلغت من هذا العبد كل مبلغ وهم يشاهدونه فلا ريب أن خوفهم وحذرهم من هذا الملك يكون أشد وضح فلا شك أن الملائكة المقربين والمؤمنين العارفين برب العالمين قد ترتبت لهم عبودية أخرى ألا وهي عبودية الخوف من الله جل وعلا بعدما شاهدوا حال إبليس إذ الله من رحمته بذنبه فلا شك أن الملك المقرب والمؤمن العارف بالله يخاف ذنبه بعدما رأى من حال إبليس والخوف من الله مرتبة من أجل مراتب العبودية لأنها ثمرة من ثمرات الإيمان ولذلك نسأل كثيرا لماذا لا يخشى الظالمون من رب العالمين مع أنهم قد رأوا بأعينهم أخذ الله للظالمين في الدنيا يعني يأخذ الله ظالما في الدنيا في حضور مجموعة من الظلمة حوله فلا يعتبر الظالمون بأخذ الله لهذا الظالم الفاجر لماذا؟ لأنه لا يعتبر بأخذ الله للظالمين إلا من خاف رب العالمين وخشى عذاب الله في الآخرة. تدبر معي قول الله تعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة. ان اخذه اليم شديد. ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. فالذي يعتبر باخذ الله للظالمين والذي يخشى عذاب الله في الآخرة. والذي يخاف رب العالمين. والخوف ثمرة للإيمان بالله عز وجل قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين فالمؤمن يخشى الله العارف بالله أي الذي يعرف الله بأسماء جلاله وصفات كماله يعرف أن من أسمائه المنتقم والجبار والقهار في الوقت الذي يعلم أن من أسمائه العفو وأن من أسمائه غافر الذنب حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم فالمؤمن بين هذين الجناحين بين هذين المقامين بين مقام الخوف ومقام الرجاء يطير لكل مقام محمود مرضي للرب المعبود إن غلب عليه الخوف ذكر نفسه بآيات وأحاديث الرجاء وإن غلب عليه الرجاء ذكر نفسه بآيات وأحاديث الخوف فهو يسير دوما بين هذين المقامين ويطير بهذين الجناحين بجناح الخوف وجناح الرجاء ومقام الخوف ومقام الرجاء قال الفضيل بعياد رحمه الله تعالى من خاف الله خلي بالك من خاف الله دله الخوف على كل خير اي والله من خاف الله دله الخوف على كل خير اقول ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه ولكن الخائف هو الذي يترك ما يخاف ان يحاسبه الله عليه هذا هو الخوف الحقيقي إذن يا إخوة خوف الملائكة وخوف المؤمنين بعد معاقبة الله لإبليس على ذنب أعلى وأجل من خوفهم قبل أن يروا أخذ الله ومعاقبة الله لإبليس على ذنبه. وقد ذكر ابن القيم هذا المثال الراقي حينما يرى العبيد الملك يهين عبدا منهم إهانة بالغة تبلغ منه كل مبلغ لا شك أن خوفهم بعد ذلك على خطئهم سيكون أشد قبل رؤيتهم لأهانة هذا الملك لهذا العبد على ذنبه وخطئه ومنها أي من هذه الحكم أنه سبحانه وتعالى جعل إبليس عبرة لمن خالف أمره نعم وتكبر على طاعته وأصر على معصيته شف ثلاثة دول لابد من التلازم فيها ابن القيم دعا ما فيش كلمة يقول عبد القيم إلا ولها مغزى. ولذلك يعني أتمنى أو أرجو على خلاف بين أهل اللغة في صحة لفظ التمني أرجو أن يهيي الله عز وجل لنا فرصة شرح الفوائد الفوائد لابن القيم فيها من الفوائد ما لا يعد ولا ولا تحتاج إلى وقوف مع جل إن لم أقل كل ما كتبه ابن القيم رحمه الله تعالى تنبر معي يقول ومنها أي من حكم خلق الله لإبليس أنه تبارك وتعالى جعله عبرة لمن خالف أمره هذه واحدة وتكبر على طاعته ثانية وأصر على معصيته لأنه لو خالف الأمر فقد خالف الأمر آدم عليه السلام ما متكل شأك هذه مخالفة لكن وتكبر على طاعته هذه وقع فيها إبليس ولم يقع فيها آدم التلتة وأصر على معصيته إبليس تكبر حينما قال الله عز وجل له ما أمرك أن تسجد ما منعك أن تسجد إذ أمرتك خلي بالك ده أمر آخر وهو رد على هؤلاء الذين يزعمون أن الأمر من الله كان للملائكة بالسجود لآدم ولم يكن الأمر من الله لابليس لأن إبليس ليس من جنس الملائكة والأثر المنسوب لابن عباس رضي الله عنهما أن إبليس كان طاووسا من, طاو من الملائكة لم يضع لم يترك موضع شبر إلا وسجد فيه سجدة الليل في السماء هذا أثر مكذوب على ابن عباس لا يصح نسبته إلى ابن عباس فابليس بنص القرآن ما كان من الملائكة قط بل كان من الجن من أول لحظة خلق قال الله تبارك وتعالى إلا إبليس كان من الجن كان من الجن ففسق عن أمر ربه فما كان إبليس ملكا أبدا والأثر هذا أثر غير صحيح فإبليس حتى ولو جاء الأمر من الله الملائكة بالسجود هذه مسألة فرعية لكن لابد من إضاحية لأنها تلتبس على بعض المسلمين مع أن الأمر كان من الله للملائكة كان من الواجب على الأدنى ما دام قد حضر الأمر للأعلى أن يسجد أليس كذلك دعك من هذا القول فقد لا يحتج به أيضا صدر أمر خاص من الله بالسجود لآدم صدر أمر خاص من الله لإبليس بالسجود السجود لآدم قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك في أمر مستقل إذ أمرتك فهنا وقع في المعصية الثانية ألو هي الكبر الكبر وبعدين يأتي الإصرار على المعصية بعدم التوبة إلى الله تبارك وتعالى كما فعل آدم عليه السلام فاضح جعل الله إبليس عبارة لمن خالف أمره وتكبر على طاعته وأصر على معصيته لابد من هذا التلازم الجميل الدقيق كما جعل ذنب أب البشر يا سلام يا سلام يا القيم كما جعل ذنب أب البشر عبارة لمن ارتكب نهيا أو عصى أمره ثم تاب وندم ورجع إلى ربه فابتلى أبوي الجن والإنس بالذنب وجعل هذا الأب عبرة لمن أصر وأقام على ذنبه وهذا الأب عبرة لمن تاب ورشع إلى ربه واضحة يبقى شوف جعل برض ذنب آدم عبرة لنا جميعا آدم عصى لكنه تاب فغفر الله له قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له كده على طول فاء الترتيب والتعقيب ما قدش ثم أبدا ثم التي للتراخي لم تأتي أبدا في هذا الموضع فاغفر لي فغفر له فاء الترتيب والتعقيب فجعل الله عز وجل آدم عبرة لمن أذنب وعصى أمره تبارك وتعالى واجتنب نهيه ووقع في نهيه أي فيما نهى عنه ثم تاب ورجع إليه فالله سبحانه وتعالى يغفر له الذنب قال فابتلى أبوي الجن والإنس، لو إبليس وآدم، هذا أبو الجن وهذا أبو الإنس، فابتلى أبوي الجن والإنس بالذم، وجعل إبليس عبرة لمن أصر وأقام على الذنب وجعل آدم عبرة لمن تاب ورجع إلى ربه، فلله في هذا من الحكمة الباهرة والآيات كم لله تبارك وتعالى في هذا من الحكم الباهرة والآيات الظاهرة، ومنها أي من هذه الحكم أيضا؟ أن الله تبارك وتعالى قد جعل إبليس محكاً امتحن به خلقه ليتبين به خبيثهم وطيبهم قد يشغب مشغب ويقول اتق الله أيها الرجل وأنت تحدثنا في القدر وذكرت لنا قبل ذلك مراتب القدر وقلت بأن المرتبة الأولى هي مرتبة العلم والله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون فكيف تعلمنا أن المرتبة الأولى من مراتب القدر هي مرتبة العلم؟ ثم تأتي بعد ذلك لتقول بأن الله قد خلق إبليس ليجعله محكا ليعلم به الخبيث من الطيب، وقد علم ذلك أزلًا. تمعي ولا مش مشغلين؟ طيب. أقول ليعلم الله تبارك وتعالى به خبيث الخلق من طيبهم لا عنده. بل ليظهر خبيثهم وطيبهم للخلق ثم ليجازيهم على أعمالهم الحقيقية لا على وفق ما علمه فيهم قبل أن يفعله لطبعا تنقض كل اللي اللقال الجبري خلي بالك الله علم تبارك وتعالى لكنه لا يجازي العباد على وفق علمه بهم بل على وفق عملهم بل على وفق عملهم تدبر هذا فمن أنفس ما نرد به على الجبرية هذا الموطن فالله سبحانه وتعالى لا يبتلي خلقه وعباده ليعلم هو الخبيث من الطيب بل الله علم الخبيث والطيب أزلا قبل أن يخلق الخبثاء والطيبين لكنه امتحن ليميز الخبيث من الطيب للناس في الدنيا ليمحص الصف وليجازي الله العباد على وفق أعمالهم لا بمقتضى علمه فيهم واضح جميل قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا وليعلمن الكاذبين يبقى نفهم الأد كلها في هذا السياق وبهذا المقتضى الذي ذكرت أيضا منها أن يظهر الله عز وجل كمال قدرته الله قدير وقادر لكنه يظهر كمال قدرته لخلقه يعني الله عز وجل خلق جبريل الذي جعله رسولا للأنبياء والرسل من الله عز وجل فهو أمين وحي السماء الذي به حياة الأرواح وخلق ميكايد وجعله على الأرزاق والأمطار الأرزاق التي بها حياة الأبدان وخلق إصرافين ووكله وأكله بالصور الذي بنفقة فيه من أمر الله تحيا الأبدان مرة أخرى ففيه حياة الأبدان بعد إماتة الله لها يوم القيامة هذا خلق وخلق سائر الملائكة خلي بالك وخلق إبليس والشياطين وذلك من أعظم آيات قدرته ومشيئته وسلطانه فإنه خالق الأضداد كالسماء والأرض والضياء والظلام والجنة والنار والماء والنار والحر والبرد والطيب والخبيث والضد إنما يظهر حسنه بضده فلولا القبيح لم نعرف فضيلة الجميل ولولا الفقر لم نعرف قدر الغنى واضح الله عز وجل بخلقه لهذه الأضاد يظهر كمال قدرته يعني أضرب مثالا آخر خلق الله عز وجل آدم من غير أب ومن غير أم وخلق حواء من أب دون أم وخلق عيسى من أم من دون أب وخلق سائر البشر من أب وأم لنعلم أنه على كل شيء قدير إن شاء أن يخلق بغير أب وبغير أم خلق خلق كمال القدرة وكمال المشيئة وإن شاء أن يخلق من أب دون أم خلق وإن شاء أن يخلق من أم دون أب خلق وإن شاء أن يخلق من أب وأم خلق واضح فالله سبحانه وتعالى يخلق الأبضاد ليظهر كمال قدرته وكمال وتمام مشيئته تبارك وتعالى ومنها أنه سبحانه وتعالى يحب أن يشكر بحقيقة الشكر وأنواعه الله يحب أن يشكر ويحب أن يوحد ويحب أن يذكر ويحب أن يصبر على قضائه وقدره فالله سبحانه وتعالى يحب أن يشكر بحقيقة الشكر وأنواعه ولا ريب خل بالك أن أولياءه نالوا بوجود عدو الله إبليس وجنوده وامتحانهم به من أنواع شكره ما لم يكن ليحصل لهم بدونه خل بالك فكم بين شكر آدم وهو في الجنة قبل ان يخرج منها وبين شكره بعد ان ابتلي بعدوه ثم اجتباه ربه وتاب عليه وقبله تصور كده معايا برضو الحديث النبي عليه الصلاة والسلام اخر رجل يدخل الجنة. انتوا معايا الحديث ده صحيح ايه مسلم صح مسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الرجل ده هو آخر رجل يدخل الجنة النبي جوصيف خلي بالك يقول إيه يمشي على الصراط مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة شايف الحال عمال يمشي وبعدين يقع بدي النار توصله لكن الله عز وجل نشاه بس خلي بالك هو شاف النار والنار إيه وصلت له كده هو على الصراط لأن النبي لما وصف الصراط كما في صحيح المسلم حديث أبي سعيد قال دحض مزله او مزلة يعني مكان تزل عليه الاقدام ولا تثبت الا لمن ثبت الله قدمي اللهم ثبت اقدامنا على الصراط دحض مزلة فيمر عليه عليه خطاطيف وكلاليب وحسك خطاطيف جمع خطاف كلاليب جمع كلب وكالخطاف الحديدي والحسك نوع من انواع الشوك كالخطاف تماما خطاطيف وكلاليب وحسك على حافتي الصراط والكلاليب والخطاطيف والحسك تعلم بأمر الله سبحانه ومن تخطف ومن تدع تنزل من جهنم وتسك من سبحان الله والنار أيضا تعلم تسفع من وتترك من أمور عجيبة فالنبع صنع يقول فيمر عليه المؤمنون كالطرف وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب خلي بالك فناج مسلم اللهم اجعلنا منهم يا رب دول بقى الاولياء والاصفياء فناج مسلم ومخدوش مرسل النار تخدشه بس ربنا حينجيه وينجم ومخدوش مرسل يعني في طريقه الى الجنة ومكدوس في نار جهنم خلي ولكن الراجل بقى اللي النار بتسعه تخدشه دي شوف النبي بصفه ليه قل فإذا نجاه الله تبارك وتعالى التفت إلى النار وقال تبارك الذي نجاني منك الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين من خلقه ألدل إيه؟ ها؟ آه لأنه رأى شيئا من الضد الذي هو فيه ألو هو شيء من العذاب؟ خلي بالك. تعرف فضل الله في العافية بذوقك لألم المرض. إيش كدا ولا لا؟ تعرف فضل الله في الغنى بذوقك لطعم الفقر. تعرف فضل الله في العلم بتألمك بألم الجهل ومرارته. فخلي بالك. ما شفنا القيم يقول اسمع بقى يقول ومنها أنه سبحانه وتعالى يحب أن يشكر بحقيقة الشكر وأنواعه ولا ريب أن أولياءه نالوا بوجود عدو الله إبليس وجنوده وامتحانهم به من أنواع شكره ما لم يكن ليحصل لهم بدونه أي بدون إبليس فكم بين شكر آدم فكم بين شكر آدم وهو في الجنة قبل أن يخرج منها وبين شكره بعد أن ادلي بعدوه فخرج منها ثم اجتباه ربه وتاب عليه وقبله الشكر تقول لي بقى أعلى وأصدق وأخلص الأولان ولا التاني التاني بلا نزاع فشوف ربني بيستخرج بهذا العدو من العبوديات ما لا يعلمها إلا من خلقه بحكمة وعد عاوزك تعيش لأنه دي معانه راقية جدا سبحانه من خلق الخلق بحكمته وعدله ما من شيء في الكون صغر أم كبر علمناه أم جهلناه رأيناه أم غاب عنه إلا وهو مخلوق لله بعدل وحكمه أنا ممكن أعرف بعض الحكم وأنت تعرف بعض الحكم لكن هذا شيء مما يعرفه العلماء وهذا شيء مما يعرفه الأنبياء وهذا شيء من علم رب الأرض والسماء سيدنا الخضر لما ركب مع سيدنا موسى وهو الذي كان يقول لا أعلم أحدا من بني إسرائيل هو أعلم مني سيدنا موسى قال هذا فأراد الله أن يعلمه ولما ركب السفينة وأرسل الله طائرا فنقر شيئا من البحر فقال له الخضر يا موسى إن علمي وعلمك في علم الله بمقدار ما نقص هذا العصور من ماء البحر تتعلم إيه؟, تعلم ايه يا ابن آدم والله انك تعيش في عصر الانترنت ومع ذلك اقول بيقين انت ما زلت تسبح في بحر المجهول فانت الى الان لا تدري كيف تبول ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء رب العسى يطلع بعض عباده على بعض حكمه لكن لله حكماً لا يعلمها إلا هو جل جلاله ومنها أن المحبة والإنابة والتوكل والصبر والرضا إلى غير ذلك من هذه المعاني هي أحب العبودية إلى الله سبحانه وتعالى وهذه العبودية يا إخوة لا تتحقق إلا بالجهاد وبذل النفس لله وتقديم محبته سبحانه على كل ما سواه فالجهاد بكل ما تحمله الكلمة من معنى هو ذروة سنام العبودية وأحبها إلى الرب سبحانه فكان في خلق إبليس وحزبه قيام سوق هذه العبودية وتوابعها التي لا يحصي حكمها وفوائدها وما فيها من المصالح إلا الله لو لم يخلق الله عز وجل إبليس فكيف تحقق مرتبة العبودية بجهادك لنفسك ولهواك وللشيطان كيف واضح ومنها أن من أسماء الله الحكيم والحكمة من صفاته سبحانه وتعالى وحكمته تستلزم وضع كل شيء موضعة مش ودى الحكيم ها ما الحكمة هي ايه؟ تعرف الحكمة؟ يقول ابن القيم في المدارس الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي يا سلام. الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. لو وضعت ضر في صندوق قمامة تبقى حكيم. مستحيل تب لو وضعت في عنق خنزير قلادة من الذهب تبقى حكيم مستحيل أبدا تبقى حكيم أبدا ليفعل هذا لكن لو وضعت النجاسة في صندوق القمامة تبقى غبي ولا حكيم حكيم هذه الحكمة فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي وأركانها وما, وما زال الكلام والابن القيم وأركانها العلم والحلم والأناه وآفاتها وأبدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة هذا بالنسبة للحكمة بين البشر هذا تعرف الحكمة بين البشر فما ظنّك بحكمة من خلق الحكمة سبحان الله خلنا والله العظيم المسائل مفاه أي شبهات إلا لمن عمي بصره وظل قلبه ما ظنّك بحكمة من خلق الحكمة في الحكماء ومن أودع الحكمة الحكماء قال ومنها أن من أسماء الله الحكيم والحكمة من صفاته سبحانه وحكمته تستلزم وضع كل شيء موضعه الذي يليق به فاقتضت حكمته خلق المتضادات وتخصيص كل واحد منها بما لا يليق به غير من الأحكام والصفات والخصائص اقتضت حكمته أن يخلق كل شيء وأن يدع فيه الخصائص والأحكام والصفات التي لا تليق إلا به ولا تليق لغيره يعني من حكمته تبارك وتعالى أن يودع البشر صفات لم يودعها ربنا تبارك وتعالى في الخنزير أو في البهائم. هذه الحكمة فالحكمة تقتضي أن يضع كل شيء موضعه وأن يضع لكل شيء صفاته وأحكامه التي لا تليق إلا به هو ولا تليق في الوقت ذاته بغيره ومنها أن حمده سبحانه وتعالى تام من كل الوجوه فهو محمود على عدله هل بألف الله محمود على عدله محمود على عطائه محمود على منعه محمود على خفضه محمود على انتقامه وإهانته كما هو محمود على فضله وعطائه ورفعه وإكرامه فلله الحمد التام الكامل على هذا وهذا يعني هذه الصفات عند البشر صفات كمال إزاي رجل يأتي على رجل آخر مجد في العمل ويكرمه يكافئه ويرفعه هذه صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة كمال. ويأتي هذا الرجل على رجل آخر الظلم وتعدى فيهينه ويخفضه صفة نقص ولا صفة كمال. كمال. ولله المثل الأعلى فأسماؤه كلها حسنة وصفاته كلها عمية قال فمنها أن حمده سبحانه تام كامل من جميع الوجوه فهو محمود على عبله ومنعه وخفضه وانتقامه وإهانته كما هو محمود على فضله وعطائه ورفعه وإكرامه فلله الحمد التام الكامل على هذا وهذا وهو يحمد نفسه على ذلك كله جل جلاله اوعى تغفر خلي بالك وهو يحمد نفسه على ذلك كله ويحمده عليه ملائكته ورسله وأوليائه ويحمده عليه أهل الموقف جميعهم وما كان من لوازم كمال حمده وتمامه فله في خلقه وإيجاده الحكمة التامة كما له عليه الحمد التام وصلتكم معلومة العليا دي ها تاني ماشي ومنها أي من هذه الحكم أن حمده سبحانه وتعالى تام كامل من جميع الوجوه فهو محمود على عدله ومنعه وخفضه وانتقامه وإهانته كما هو محمود على فضله وعطائه ورفعه وإكرامه فله الحمد التام الكامل على هذا وهذا وهو سبحانه وتعالى يحمد نفسه على ذلك كله أي على خفضه ورفعه وعطله وانتقامه وعطائه ومنعه فيحمد نفسه على ذلك كله ويحمده عليه أيضا ملائكته. ورسله وأوليائه ويحمده عليه أهل الموقف جميعهم وما كان خل بالك وما كان من لوازم كمال حمده وتمامه وما كان من لوازم كمال حمله وتمامه فله في خلقه وإجاده الحكمة التامة كما له عليه الحمد التام وضح يا سلام رحم الله ابن القيم فتبارك الله رب العالمين وأحكم الحاكمين ذو الحكمة البالغة والنعم السابقة الذي وصلت حكمته إلى حيث وصلت قدرته أنا بربط كلام ابن القيم الحقيقة حتى لو رجع بعض الإخوة إلى الشفاء وقارن بين كلامه وكلام القيم والشيخ بالكلام كلام منين فأنا لا أقرأ كل كلامه متتابعاً وإنما أجمع من هنا ومن هنالك من حديقة الغناء ومن ثم اضطررت إلى أن أقرأ شفاء العليل سبع مرات لأستطيع أن أجمع بين ضرره ولا آلئه وجواهره من حديقته الفيحاء الواسعة التي ربما تتعب من عزم على أن يتنزه فيها كلها فنسأل الله أن أجعلناكم من أصحاب الهمم العالية فابن القيم صاحب همة عالية قد لا يحسن الصبر معه إلا من وفقه الله أسأل الله نوفقنا جميعا يقول ابن القيم فتبارك الله رب العالمين وأحكم الحاكمين ذو الحكمة البالغة والنعم السابقة الذي وصلت حكمته إلى حيث وصلت قدرته يا الله الذي وصلت حكمته إلى حيث وصلت قدرته هل لك من مر جيز توصل اللهم علمنا يا رب وافتح مغاليق قلوبنا وعقولنا للعلم الذي يرضيك عنا قال فتبارك الله رب العالمين وأحكم الحاكمين ذو الحكمة البالغة والنعم السابغة الذي وصلت حكمته إلى حيث وصلت قدرته وله في كل شيء حكمة باهرة كما أن له فيه قدرة قاهرة وهداياتاً ظاهرة اسمع عبدالقيم بل بول بل وإنما ذكرنا أي من حكم خلق الله لإبليس وإنما ذكرنا منها قطرة إنما ذكرنا منها أي من هذه الحكم قطرة من بحر قطرة من بحر وإلا فعقول البشر أعجز وأضعف وأقصر من أن تحيط بكمال الله وحكمته في خلقه لكل شيء واضح يا إخوة؟ هذه بعض الحكم التي ذكرها عالم واحد في خلق الله لإبليس فأظن إن كانت هناك من الحكم في خلق الله لإبليس فإن حكم الله في خلقه لغير إبليس أكثر من باب أولى وأولى وضحت إذا كان إبليس رأس الشر لن يخلق الله عبثا وهكذا يا إخوة فالاحتجاج من الجبرية بالقدر احتجاج باطل مردود لا ينبغي أن يحتج به الكفار ولا العصاه لا ينبغي أن يحتج بالقدر الكفار على كفرهم وشركهم ولا العصاه على معاصيهم وذنوبهم لأن الله تبارك وتعالى قد أبطل حججهم ودحضها يقول سبحانه وهو يرد على المشركين الذين احتجوا بالقدر على شركهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا خلي بالك من الحج القديم الحديث سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا شوف رب العزب بيرد بقول يقول قل قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل هل عندكم؟ خلي بالك من المعلومة اللي دي لأن إن شاء الله تعالى قد تقطع أيضا بقية باقية من شبهات عند المحتجين بالقدر ولسه أنواصل حديث الشبهات أن هذا باب خطير قال الله عز وجل قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين هذا جواب من رب العزة صريح لمن يحتج بالقدر على الشرك والكفر أو حتى على المعاصي ولله الحجة البالغة وجوابه سبحانه المحتجين بالقدر واضح كل الوضوح لأنه يقوم على أمرين بدهيين مسلمين والجواب واضح في قوله عز وجل قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين أقول هذا الجواب مبني على أمرين عظيمين جليلين الأول أن الله عز وجل أذاق الكافرين بأسه وأنزل بهم عقابه ولو لم يكونوا مختارين لما ارتكبوه من الكفر والجرائم والمعاصي لما عذبهم الله لأن الله عدل ولا ظلم واحدا فالظلم في حق البشر نقص أم لا نقص والله تعالى منزه عن كل نقص وعيد يعني لو أن رجلا ظلم ظلم بغير حق فالظلم هو وضع الشيء في غير موضوعه هذا ظلم وهذا نقص في حق فاعله يقال ظالم فالظلم في حق العباد نقص فهل ينسب النقص إلى رب العباد فالله منزه عن كل نقص وعيد جل وتبارك وتعالى وتنزه وتقدس هذا هو الأمر الأول فالذي يحتج بالقدر على الكفر والمعصية واحد من اثنين إما أن يكون مؤمناً بالله تبارك وتعالى وإما أن يكون أو كافراً فإن كان مؤمناٍ بالله تبارك وتعالى إن كان مؤمناً بأسمائه الحسنى إن كان مؤمناً بصفاته العلى لزمه أن يعتقد اعتقاداً جازماً أن الله عدل ومنزه عن الظلم هذا هو المؤمن لأن الظلم نقص لا يليق به والله سبحانه وتعالى لا يعتريه نقص بحال ولا شك أن عقاب المكره على الفعل ظلم لا شك أن عقاب المكره على الفعل ظلم لو أكرهتني على فعل شيء ثم عاقبتني على فعل نفس الشيء هل هذا عدن أم ظلم؟ ظلم والله تبارك وتعالى منزه عن الظلم أما الصنف الثاني أن يكون منكرا كافرا بالله تبارك وتعالى وهذا لا له أن يجادل في القدر أو أن يماحك بالقدر بل يجب عليه أصلاً أن يناقش الأصل ألا وهو الإيمان من عدمه فالإيمان بالقدر روك من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني وهو وأمر مهم جدا أن المحتج بالقدر على الكفر والمعاصي خلي بالك من دي وده هتزيل عنك شبهات كثيرة أوي المحتج بالقدر على الكفر والمعاصي متقول على الله بغير علم خلي بالك اللي بسرع تقول له سرقت ليه؟ قل لك هذا قدر الله خلي بالك قدر الله عليه أن أسرق السؤال ما الذي أطلعك على أم الكتاب وأخبرك بالغيب المكنون أن الله قد قدر عليك السرقة واضحه أنت بتحتج للأم بالقدر تقول ربنا قدر عليه ماذا قال لك قبل الفعل من الذي أخبرك قبل ما تروح تسرق من الذي فتح لك أم الكتاب وقال لك هو مكتوب انك هتسرق في المكان له فتقمت روح تقول ايه انا راي عشان احقق اللي ربنا عاوزه هكذا يحتج بالقدر على الشرك والمعاصي اقول ان المحتج بالقدر على الكفر والمعاصي متقول على الله بغير علم اذ كيف يصح للكافر أو العاصي أن يحتج بأن الله كتب عليه الكفر أو المعصية قبل صدور ذلك منه قبل كفره ومعصيته وقدر الله وقوع قدر الله غيب وقوع قدر الله غيب وقدر الله غيب لا يعلمه إلا الله مع أن هذا العبد الكافر أو العاصي مخاطب قبل كفره بالإيمان وقبل معصيته بعدم الوقوع في المعصية خلي بابك واضح دي؟ الله خاطب الكافر قبل ان يكفر بالكفر ان يكفر ان يؤمن اؤمن خاطبه الله بالايمان قبل الكفر وخاطب الله من وقع في المعصية بعدم الوقوع فيها قبل فعلها وهذا كله غير فكيف يحتج على ذلك بالقدر او بعبارة اخرى اقرب كيف يصح لرجل ان يقول كتب علي ربي أن أسرق فأنا ذاهب لتنفيذ قدره فهل اطلع على اللوح المحفوظ فقرأ ما فيه حتى يعلم ما كتب الله عليه في وقت كان فيه مخاطبا بالامتناع عن السرقة؟ دي جدا بس مش عارفة أنا لجاه لي مش قادر أوصلها لك واصلة دي تقطع كل الشبهات بإذن الله يعني أنت بتحتاج بالقدر والقدر غيب ولا مش غيب؟ طيب. الذي يحتج بالسرق. بقول انا رأي حسرة عشان انفذ قدر الله. هذا القدر غيب ولا غير غيب؟ طيب. الغيب ده ما الذي اطلعه عليه ما الذي اطلعه عليه ليقول بانه ذاهب للسرق ليحقق قدر الله عز وجل فيه مع انه قبل ان يسرق مخاطبًا من الله بعدم السرقة مجي مخاطب من الله قبل السرقة، بعدم السرقة ثم هو مخاطب من الله تبارك وتعالى بعد السرقة بالتوبة يبقى مخاطب من الله قبل الوقوع بعدم الوقوع وبعد الوقوع بالتوبة واضح يا كونا وبمثل هذه الحجة يقول ربنا تبارك وتعالى يرد على المتدرعين بالقدر في الوقوع في المعاصي وإذا فعلوا فاحشة قال وجلنا عليها آباءنا والله أمرنا بها شوف الظلم فإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء يا الله قل إن الله لا يأمر بالفحش شوف التعليق العجيب يقول أتقولون على الله ما لا تعلمون يبقى ده نتقول على الله بغير علم اسمع إلى هذا الكلام الجميل للشخصية قطب رحمه الله ومنهجنا الذي ندين به لله عز وجل أننا نقبل الحق من أي أحد ونرد الباطل على لسان أي أحد فنحن لا نعبد الأشخاص ولا نعبد المشايخ ولا العلماء بل نرد الحق على لسان شيخنا الذي يعلمنا نرد الباطل على لسان شيخنا الذي يعلمنا إن خالف قوله الحق الذي ثبت بالدليل بالقرآن والسلحة يعني هتقول محمد حسن شيخ والفتوى تخالف الحق ترد هذه الفتوى وتضرب بها عرض الحائط لا وزن لها ولا كرامة لأننا لا نعبد الأشخاص أود أن أوصل هذا المنهج لعلي, لعلي لا أقول لعلي أقضي بهذا على هذا التشرذم والتهارج الموجود على الساحة الإسلامية والدعوية وأنما أقول لعلي أخفف بهذا الطرح عند العقلاء ذوي البصيرة هذه الهوة السحيقة للتشرذم والتهارج والجرأة كل يؤخذ منه ويرد عليه وكل له عليه وإن كنت في الوقت ذاته لا أنصح طلبة العلم المبتدئين بقراءة كتاب ظلال القرآن أو في ظلال القرآن على أنه تفسير لكلام الله تعالى إنما أدين لرب بأنه لا ينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يبدأ بالظلال لأن الظلال كتاب فكر ويحتاج إلى من دخله وفتحه أن يكون على علم وعلى بصيرة وأن يكون على فهم دقيق ووعي عميق بما يأخذ وبما يدع فإن الكمال لله والعصمة قد انتهى زمانها بموت المعصوم صلى الله عليه وسلم وبهذا المنهج نستطيع أن نحكم على كل من نسأل عنه رأيك كيف سيد قبل؟ رأيك كيف حسن بناء؟ رأيك كيف حمد قبل؟ رأيك كيف محمد ابن سرور بن نايف؟ خلاص الشيخ سروري الكوش دخل بالكلام الحمد لله ما انهاش عندهش الهم ده فالشيء ذلك اللي نبغي يا إخوة يعني أن نكون بين إفراط وتفريط بل الوسط والحق يطرح كل قول على منهج القرآن والسنة فإن وافق قول القائل القرآن والسنة أخذنا هذا القول الموافق لا سيما إن كان هذا الرجل من أهل السنة فأنا لا أتكلم أبداً عن أهل البدع والحديث عن البدع لا ندرج تحت كل ما ذكرت، بل يجب علينا أن نبكت أهل البدع بكل ما فيهم لكي نحذر الناس من جريه. ما فيش تعارض إطلاقاً بين هذا وذاك. هذا هو المنهج الحق وهذا هو الوسط إنما ننسف كل من زل لن يبقى لنا عالم على وجه الأرض لنأخذ منه لأن العصمة قد انتهت بموت المصطفى صلى الله عليه وسلم فقف مع هذا الكلام النفيس لسيد قطب رحمه الله وغفر الله لنا وله يقول في تفسير سورة الأنعام يقول واللمسة الثانية وفي كلمة طبعا لسيد قطب لا يحسنها إلا هو يقول واللمسة الثانية كانت بتصحيح منهج الفكر والنظر إن الله تعالى أمرهم بأوامر ونهاهم عن محظورات وهذا ما يملكون أن يعلموه علما مستيقنا فأما مشيئة الله فهي غيب لا وسيلة لهم إليه فكيف يعلمونه وإذا لم يعلموه يقينا فكيف يحيلون عليه وإذا لم يعلموه يقينا فكيف يحيلون عليه إن لله أوامرا ونواهي معلومة علما قطعيا فلماذا يتركون هذه المعلومات القطعية لينضوا وراء الحدس والخرص في واد لا يعلمونه؟ هذا هو فصل القول في هذه القضية قضية القدر. إن الله لا يكلف الناس أن يعلموا غيب مشيئته وقدره حتى يكيفوا أنفسهم على حسبه. إن الله لا يكلف الناس أن يعلموا غيب مشيئته وقدره حتى يكيفوا أنفسهم على حسبه. إنما يكلفهم أن يعلموا أوامره ونواهيه ليكيفوا أنفسهم على حسبها وهم حين يحاولون هذا أي حين يحاولون أن يكيفوا أنفسهم حسب القدر والغير والمشيئة التي لعلمها إلا الله وهم حين يحاولون هذا يقرر الله حين يحاولون أن يكيفوا أنفسهم بحسب الأوامر والنواهي وهم حين يحاولون هذا يقرر الله سبحانه أنه يهديهم إليه ويشرح صدورهم للإسلام وهذا حسفهم أن يكفيهم في هذه القضية التي تبدو عند عندئذ في واقعها العملي يسيرة واضحة بريئة من غموض ذلك الجدل وتحكماته فالقضية واضحة مصوغة في أيسر صورة يدركها الإدراك البشري فأما المغالطة فيها والمجادلة فهي غريبة على الحس الإسلامي وعلى المنهج الإسلامي ولم ينتهي الجدل فيها في اي فلسفة او اي لاهوت الى نتيجة مريحة لانه جدل يتناول القضية باسلوب لا يناسب طبيعتها وبعد فلقد جاء هذا الدين ليحقق واقعا عمليا تحدده اوامر ونواه واضحة فالإحالة إلى المشيئة الغيبية دخول في متاهة يرتادها العقل بغير دليل ومضيعة للجهد الذي ينبغي أن ينفق في العمل الإيجابي الواقعي كلام نفيس جدا يبقى العقل له دوة يبدع فيه لكن مشتور العقل أن ينقب في القدر الغيبي والمشيئة الغيبية التي لا أعلمها إلا رب البريد فأعلم أيها الأخو الفاضل وأياتها الأخت الفاضلة اعلم بأنك مطالب قبل الفعل وبعد الفعل بطاعة الله وعدم معصيته خلّ بلق الكلمتين دول وأخلص الدرس اعلم بأنك مطالب قبل الفعل وبعد الفعل بطاعة الله وعدم معصيته فإن أطعت الله فعليك شكره إذ هداك ووفّقك وإن عصيت الله فواجب عليك أن تتوب وأن ترجع إليه وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله والبغض في الوقت ذاته للمعصية والذنب وأنت على يقين مطلق في عدل الله وحكمته فالله تبارك وتعالى يحب الإيمان والطاعات ويكره الكفر والمعاصي فواجب عليك أن تدور في هذا الفلك أن تحب ما أحبه الله ورسوله وأن تبغض ما أبغضه الله ورسوله فالله يحب الإيمان والطاعات ويكره الكفر والمعاصي ولا يرضى الكفر والمعاصي لعباده قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم هذا ما يسر الله عز وجل به الليلة في تفنيد شبه القدرية الجفاء الغلاة وأواصل الحديث إن شاء الله تعالى أن قدر الله لنا البقاء واللقاء في تفنيد الشبهات الواردة في باب القدر فسيكون حديثنا في المحاضرة المقبلة بإذن الله عن أولئك الذين يحتجون بالقدر في ترك العمل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن ييسرنا لليسرى وأن يجلبنا العسرى وأن يرضينا بقضائه وقدره خيره وشره إنه ولي ذلك والقدر عليه سبحانك اللهم بحمدك أشهر لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك